بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد وصلنا إلى النوع التاسع قال العاشر المطلق والمقيد جعلهما نوعين وهما متداخلان النوع المطلق والمقيد قال وحكمه حمل الأول على الثاني كفارة قتل والظهار طبعا هو ذكر الحكم فقط المطلق كما يقولون ما دل على الحقيقه بلا قيد ولا شرط او بلا قيد يدخل فيه الصفه والشرط ما دل على الحقيقه بلا قيد ولا شرط والمقيد عكسه ما قيد القيد وصف او شرط او قيد يتقيد به اللفظ وبعضهم يعرفه بالنكره في سياق الإثبات لأن أكثر المطلقات نكرات في سياق الإثبات فالتحرير رقبة ما دل على الحقيقة بلا قيد ولا شرط هذا المطلق والقيد ما قيد ما دل على الحقيقة بقيد طيب اللهم صل على محمد إيش حكم المطلق والمقيد يعني قال الله تعالى في مثلا ايات الظهر والذين والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبه رقبه هنا وقال في الدم حرمت عليكم الميته والدم والدم وقال في الصيام فمن لم يس فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين متتابعين قيتي ايش حكم المطلق والمقيد قال حكمه وحكم حمل الاول على الثاني ككفاره القتل والظهار يعني يحمل المطلق على المقيد ككفاره القتل والظهار طبعا هذا كلام مختصر جدا لا يكفي في بيان حكم المطلق والمقيد وقد فصل بشيء من التوسع في الشرح فقال المطلق والمقيد وحكمه حمل الأول على الثاني إذا أمكن ككفارة القتل والظهار قيدت الرقبه في الأولى بالإيماء في كفارة القتل فدية مسلمة إلى أهلي وتحرير رقبة مؤمنه مؤمنه واطلقت في الثانيه في الظهر فتحرير رقبه فحملت عليها فلا تجزئ فيها الا مؤمنة وهذا هو الراجح فتحرير رقبه في الظهر او في ال... في, الكفارة في اليمين فيطعم عشرة مساكين من اوساط ما تطعمون اهلكم او كسوتهم او تحرير رقبه لم تقيد فيحمل ما لم يقيد المطلق على المقيد فلا بد من وصف الإيمان في الرقبه قال فإن لم يكن كقضاء رمضان أطلق. فعدة من أيام متتابعات متتابعة غير متتابعات ما قيد. قال فلم يذكر فيه تتابع ولا تفرق وقد قيد صوم الكفاره بالتتابع وصوم التمتع فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فمن سيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم ففرقها مرة قيد بالتتابع ومرة قيد بالتفريق فرق فلما اختلف الأمر في مره مرة يرد بالتتابع ومرة يرد بالتفريق فلا يحمل المطلق على المقيد في, في صوم رمضان ما يحمل يبقى على إطلاقه قال فلا يمكن حمل قضاء رمضان عليهما لتنافيهما ولا على أحدهما لعدم المرجح فبقي على اطلاقه فعده من ايام الأخر اي ايام لا يشرط أن تكون متتابعات هذا إجمال أما من حين التفصيل طبعا محل البحث في المطلق والمقيد هو كتب الأصول وللمطلق مع المقيد أربعة أحوال أن يتفقا في الحكم والسبب وأن يختلفا في السبب والحكم وأن يتفق في الحكم ويختلف في السبب وأن يتفق في السبب ويختلف في الحكم هذه الحالات الأربعة من يأتي بمثال السبب واحد والحكم مختلف طبعا إذا اتفق السبب والحكم فلا إشكال الحمل المطلق على المقيد مثل ماذا؟ حرمت عليكم الميتة والدم وفي آية أخرى قل لا أجد فيما اوحي الي محرما على طعام يطعمه إلا ان يكون ميتة أو دما مسفوحة فيقيد الدم المسفوح لأن الحكم واحد والسبب واحد يعني نفس المثال بس في موضع آخر يعني نفس الحكم في ذكر في موضع آخر مطلق وذكر مقيد فيحمل المطلق على المقيد بلا إشكال وإذا اختلف السبب والحكم فلا يحمل المطلق على المقيد لا يحضرني مثال الآن لكن لتنافيهما لاختلافهما الإشكال هو إذا اتفق الحكم واختلف السبب أو اتفق السبب واختلف الحكم من يذكر مثال لاتفاق السبب واختلاف الحكم لا هو يعني كيف نقول اتفاق سبب مثل اليدين في الطهاره في التيمم والغسل بالماء يا ايها الذين امنوا اذا قمتم من الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وايديكم غسل السبب طبعا رفع الحدث فرفع السبب واحد رفع الحدث الحكم اختلف هناك غسل هنا تيمم فإن لم تجدوا فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم مسح وغصب هل قيدت اليد في في المسح على في التيمم الى المرافق طيب يحمل المطلق على المقيد لماذا اختلاف الحكم لأن الحكم هنا غصب وهنا مسح اتفاق الحكم واختلاف السبب هو اكثر الاشياء اللي ترد في المطلق والمقيد مثل الظهار والقتل الصوم للقضاء وما شابه ذلك الراجح كقاعده عامه الله اعلم طبعا المساله فيها تفصيل وخلاف الراجح انه يحمل المطلق على المقيد اذا اتفق الحكم سواء اختلف السبب أو اتحد فالعبرة في المطلق والمقيد بماذا؟ بالحكم فإذا اتفق الحكمان فيحمل المطلق على المقيد سواء اتحد السببان أو اختلفا. ولعل هذه القاعدة تضبط الأقسام الأربعة ونحن إذ نقول هذا الكلام ليست المسألة منتهية بل بها خلاف لكن هذا والله أعلم هو الأرجح وعلى هذا فالراجح في كفارة الظهار في عدق الرقبة أن تكون مؤمنة لأن الله قيد الرقبة بالمؤمن الحكم واحد تحرير الرقبة السبب مختلف هنا ظهار وهنا قتل وهناك كفارة يمين فالراجح هو أن يحمل المطلق على المقيات وهذا لان الأدلة الشرعية واحدة والحكم واحد فينبغي أن يأخذ نفس نفس القيد خاصة أن ليس هناك قيد يخالفه مثل في الصوم فالصوم ورد ما يخالفه مرة بالتتابع ومرة بالتفريق فأشكل الأمر ولا مرجح فيبقى الإطلاق المطلق على إطلاقه لكن لما يرد مثلا في تحرير الرقبة في تحرير الرقبة يرد مرة قيد ولم يرد قيد يخالفه أو يعارضه فإذا نحمل المطلق على المقيد وهذا هو المناسب لحكمة الشارع وأيضا فتحليل الرقبة معلوم أن الرقبة تعتق لتملك نفسها وحرية التصرف تروح تعتق رقبة كافرة لتشجعها على الكفر هذا دليل عقلي الاصل في الرق أنه يقيد صاحبه فتقييد الكافر اولى من اطلاقه فتعتق رقبه كافره لتعين على ان يفعل ما يشاء بعد ان كان مقيدا بالرق لا يتناسب هذا مع مقاصد الشرع بل كلما قيد الكافر ومنع من التصرف كان اولى فهذا هو الراجح من يعيد القاعده يا اخوان مره اخرى لنختم بها انه يحمل المطلق على المقيد إذا اتحد الحكم سواء اختلف السببان او اتحدا في ال... في اليدين في الطهاره لا يحمل المتق المقيد لماذا امم في الحكم حكم هناك قصر هنا بس طيب كثيرا ما ياتي مثال هذا الاستطراد خارج القران لكنه مفيد في مساله الثوب اثبات الثياب ورد العقوبة لمطلق الإصبع بإطلاق ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار وفي ايات أخرى في حديث أخرى من جر ثوبه خيلا لم ينظر الله إليه هل يحمل المطلق على المقيد على القاعدة لا يحمل لاختلاف الحكم الاختلاف الحكمي فالحكم هناك ما أسفل من الكعبين من الازافه في النار وأما هناك لا ينظر إذا الحكم يختلف فيحمل فلا يحمل المطلق على المقيد نقول حرام حتى لو لم يكن هناك خيلاء فلا يجوز لان العقوبة مختلفة لكنه أشد عقوبة إذا كان بقيد الخيلاء لا ينظر الله إليه لو كان الحكم واحد ما من جرى ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه ما أسفل من الكعبين من الإزار فإن الله لا ينظر إليه نفس الحكم نقول نعم يحكم يحمل المطلق على المقيت بقيد الخيلاء لكن لما اختلف الحكمان فلا يحمل المطلق على المقيت فهما منفكان بمعنى هذا له عقوبة وهذا له عقوبة فيحرم إنزال الإزار عن الكعب مطلقا لكن تختلف العقوبة لأن الحكم مختلف طيب هذا النوع التاسع والعاشر المطلق والمقيد الحادي عشر والثاني عشر الناسخ والمنسوخ وهذا من أوسع أو من أهم أبواب علوم القرآن وأصول الفقه والأنواع المتعلقة بالأحكام التي أوردها المؤلف هنا وتعلمه متأكد ومتعين على كل من اشتغل بتفسير القرآن وبيان الأحكام ومن تكلم في الأحكام وفي القرآن وهو لا يعرف الناسخ والمنسوخ فقد هلك وأهلك الناسخ والمنسوخ ما هو الناسخ؟ ناسخ يطلق على ثلاثه اشياء الله والحكم الناسخ والدليل الناسخ فالناسخ يطلق على الله او على الشارع الذي شرع الله عز وجل او الرسول عليه الصلاه والسلام وعلى الدليل هذا ناسخ لهذا وعلى الحكم هذا الحكم ناسخ للحكم السابق ان النسخ يعرفه طبعا مختلف في تعريفه ايش ايش المقصود بالنسخ طبعا لا نتوسع لغه وانما يهمنا المعنى الاصطلاحي النسخ هو رفع حكم شرعي رفع حكم شرعي او لفظه بدليل من الكتاب او السنه طبعا هذا تعريف الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ولا يكاد يوجد تعريف من تعاريف النسخ إلا ويورد عليه ها؟ رفع حكم شرعي أو لفظة طبعاً أو لفظة هنا مقصودة بدليل من الكتاب أو السنة رفع حكم شرعي أو لفظة لأن النسخ يقول للحكم ويقول لللفظ ويكون لهما معاً بدليل من الكتاب أو السنة فالنسخ لا يكون إلا بدليل من الكتاب أو السنة ما, ما في شيء ينسخ غيرهما هذا تعريف الشيخ ابن الحمير رحمه الله في كتابه في الأصول من علم الأصول طبعا الناسخ والمنسوخ النسخ هذا الاصطلاح الذي استقر عليه التعريف عند العلماء لكنه عند السلف أوسع من هذا ومن هنا حصل الإشكال في التعامل مع الآثار التي فيها إخبار عن آية أو عن حكم بأنه منسخ أو نصخ بكذا السلف من الصحابة والتابعين والعلماء المتقدمين النسخ عندهم قبل أن يستقر على الصلاح المتأخر واسع فهو مطلق البيان فكل بيان لدليل يسمونه نسخا فتقييد المطلق نسخ وتخصيص العام نسخ وبيان المجمل نسخ والنسخ رفع الحكم نسخ ولذلك كثرت أو كذر الحكم بالنسخ على الآيات القرآنية عند المتقدمين هذه الآية منسوخه بكذا فاعفوا واصفحوا قالوا منسوخه يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته قالوا منسوخ في قوله تعالى فاتقوا الله من استطعته لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم قالوا نسخ بقوله ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة هذه موجودة في عبارات السلف ولذلك يتعين على الناظر في كتب التفسير والاثار ان يكون على بينه من هذا فجاء بعض المتاخرين فحاكم المتقدمين على اصطلاح متاخر الى اصطلاح متاخر فخطاهم قال ابن عباس كذا قال اخطا ابن عباس صحيح انها منسوخه ليش قال كيف منسوخه هذا تخصيص هذا هو أصلاً ما يقصد لما قال منسوخة ما اصطلح عليه العلماء بعد ذلك النص عندها أوسع من هذا وهذه مسألة مهمة جداً في التعامل مع عبارات المتقدمين لا تحاكمهم إلى الصلاح متأخر فالشاهد أن النص عند المتقدمين كثير كثير جداً لأنهم يتوسعون فيه وهو صحيح أصلاً لأن كل بيان لآية فيه فيه هذه بعضه بيسميه نسخ الكلي والجزئي الكل هو المصطلح عليه لانه رفع الحكم كليا التخصيص نسخ جزئي لانه لم يعد يعمل بها في بجميع افراد العام وإنما خص منه بعض الافراد فالتقييد نسخ جزئي الاجمال بيان للايه كانه نسخ الفهم الناقص بفهم كامل بالايه الاخرى ولذلك قول الله تعالى فاتقوا الله حق تقاته ايش تفهم فهمك انت يعني صعب ما تقدر الله تقاته ان يطاع فلا وان يشكر فلا, يكفر وأن يذكر فلا ينسى كما قال بعضهم. من هذا فقال الله, الله ما اتقوا الله اتق الله حق تقاتي قدر استطاعتك قدر استطاعتك فاتق الله من استطعتم فهذا بيان لتلك لا أنه نسخ للحكم واضح يا اخوان هذه القضية هذه القضية من أهم الأشياء التي ينبغي أن تراعى طبعا قال المؤلف وكل من سوخ فناسخه بعده إلا آية العدة طيب، بس نظير هذه كليّة كما يقولون العبارات المبدوئة بالكل كليات طبعا تبنى على الاستقراء والنظر كل من سوخ فناسخه بعده إلا آية العدة ايش المقصود بهذا الكلام؟ يعني كل منسوخ الاصل ان الناسخ بعده في ترتيب القران مقصود ترتيب القران الا ايه العده التي في سوره البقره والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا وصيه لازواجهم متاعا الى الحول غير اخراج ايشوفهم من هذه الايه ان عده المتوفى على زوجها سنة حول ما تخرج من بيتها نسختها الآية التي قبلها في ترتيب السورة والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة وهذا على القول بالنسخ وعليه الجمهور لكن هل يقال طبعا الاصل عدم النسخ ولا يصار إلى النسخ إلا طبعا بالمعنى المصطلع عليه الا عند تعذر الجمع بين الدليلين فاذا تعذر الجمع بين الدليلين فنلجا الى النسخ لان النسخ ابطال حكم الغاء حكم فلا يلجا اليه الا عند تعذر جميع انواع الجمع ترجيح الجمع بين الدليلين التخصيص اذا تعذرت كلها نقول هذا الحكم منسوخ طيب هل يمكن الجمع بين الايتين يا اخوان ولا ما يمكن ما دام أوردها هل يمكن الجمع بين الآيتين كيف تعتد أربعة أشهر وعشرة وجوبا عليها واجب وواجب على أهل الزوج أن تمكن المراه من البقاء في بيت زوجها أربعة أشهر وعشرة وما زاد إلى الحول فمستحب تطيبا لخاطرها ممكن واللفظ يساعد عليه لأنه قال والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرج فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسه وهناك قال والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشرين وعشرة وهذا قول قاله بعض السلف فيما اذكر ينسب الى مجاهد واستحسن ابن كثير ورجحه السعدي وش رايكم فيه عملنا بالايتين ولا لا ولا تعارض يعني الوجوب أربعة اشهر من وما زاد الى الحل تطيب لخاطرها ولا يلزم لا يلزمها هي ولا يلزمهم هم أن يبقوها فلو تركت تمام الحول بعد الأربعة الأشهر وعشرة فلا إشكال وعلى هذا فيكون النسخ جزئيا يعني نسخ الوجوب حول بأربعة أشهر وعشرة أما الاستحباب أو تطيب خاطرها ببقائها سنة فيترك ويعمل بالدليلين مع بعض ما يتذكرون أمثلة أخرى طبعا الأمثلة للآيات المنسوخة التي نسخت قليلة جدا عند التحقيق تكاد تكون معدودة على أصابع اليدين طبعا بعض المتقدمين طبعا ألفت في النسخ كتب مهمة من أهمها ومن أقدمها كتاب أبي عبيد القاسم بن سلام كتاب 224 في الناسخ والمنسوخ في كتاب الله عز وجل هو صنف هذا الكتاب الكتاب مطول طبعا صنف حسب الأبواب في العبادة في الصلاة في الطهارة في الصوم بالأبواب الفقهية وبعدها ألف النحاس أبو جعفر النحاس كتاب من أوسع الكتب وأهمها الناس يقول منسوخ في كتاب الله عز وجل في سنة ثلاثمائة وسبعة عشر والكتاب مطبوع في ثلاث مجلدات وهو كتاب حافل ومهم ومرجع عصير مكي بن أبي طالب الف الايضاح لناسخ القرآن ومنسوخه وهو من الكتب المهمه أيضا ابن الجوزي ألف نواسخ القرآن وهو كتاب محرر أيضا لكن كل هذه الكتب النسخ فيها واسع وقريب من إطلاقات السلف جاء المتأخرون فبدأوا يضبطون الأمور ويحققونها فألبت عدة كتب من أوسعها وأكثرها على بعض الشطحات فيه لكنه يعتبر موسوعه كتاب النسخ القرآن الكريم لمصطفى زيد مطبوع في مجلدين هذا الكتاب الكتاب مصطفى زيد استعرض الآيات كلها التي قيل بأنها منسوخة ودرسها واقعة واقعة مثالا مثالا سمها دعاوى النسخ وقرر في الأخير هل هذه فعلا منسوخة أو لا رجح أن المنسوخ قليل جدا يمكن خمسة أو ستة الزرقاني في مناهل العرفاء درسها بالتفصيل حقق المنسوخ سيوطي كذلك له نظم أيضا في الآيات المنسوخة يمكن أوصلها إلى عشرين في كتاب الله بن محمد العمير الشنقيطي في الآيات المنسوخة أوصلها إلى عشر فقط وقد تكون أقل من ذلك طيب من يذكر مثالا لآية المنسوخة باتفاق آية مجمعة عليها ما هو نسخة تحريما ما هو نسخة طبعا نقول نسخ حكم الحكم لابد ان يكون ثابتا بالشرع في خلال النسخ كيف نسخ الخمر ايش كان حلال بعدين حرم هل احله الشرع اصلا ولا كان على الاصل باقي هل ورد دليل انه حلال مباح طبعا هذا في خلاف يمكن أن يقال بأنه يعني يستفاد من لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولوا يستفاد من جواز شربه في غير وقت الصلاة فنسخ هذا بعد ذلك بعضهم لا يدخل التدرج في النسخ النسخ هو حكم ثابت شرعا نسخ حكم ثابت شرعا بحكم متأخر مثال فاستشهدوا عليهن اربعه منكم فان شهدوا أيوة فامسكوا لنا في البيوت فان شهدوا فامسكوا لنا في البيوت حتى يتوفهن الموت او يجعل الله هذا ليس نسخا. ليش لانهم يشترطون في النسخ الا يكون مؤقتا الحكم المنسوخ لا يكون مؤقتا مغيم بغايه فاذا غيّ وقت بوقت فانتهى الوقت انتهى العمل به في نهايه الوقت فالحكم هذا مقيد ايش فامسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا جعل الله لهن سبيلا مثل ما أقول لك اقرا هذا الكتاب إلى يوم الأربعاء يوم الخميس نسخ الحكم ولا ما نسخ ما نسخ بس انتهى وقتها يعني هو انتهى فلما لذلك فعف وصحه حتى يأتي الله بأمره لا يدخل في المنسوخ لأنه مغيب بغاية ولذلك يشترطون في الحكم المنسوخ أن يكون مستمرا ثم ينسخ. طيب الآية التي بعدها والذان يأتيا ريا منكم فألوهما فإن تابوا ليس نسخا بيان الإذاء مطلق عام يعني بعدين ما هو نوع الإذاء بالجلد أو بالرجل لا تعرف آية مجمع عليها آية النجوى يا ايها الذين امنوا اذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقه ذلك خير لكم واطهر فان لم تجدوا فان الله غفور رحيم نسختها الايه التي بعدها لاشفقتم لا ان تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فاذ لم تفعلوا وجاب الله عليكم فاقيموا الصلاه واتوا الزكاه واطيعوا الله ورسوله وذكرها بعد قليل في المعمول به ايش النوع الاخير هذا المعمول به مدة معينة ما عمل به إلا واحد يقول لم يعمل بها إلا سيأتي هذا مثال آخر لآية منسوخة إيش المنسوخ بالضعف باثنين يعني عشرة أضعاف نسخت بالضعف وين المنسوخ يلا طبق الآن تطبيق يا أيها النبي حرض المؤمنين حرض المؤمنين منسوخ ليس النسخ أين النسخ ايكم منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتي بإذن الله هذه الجملة منسوخه طيب النسخ في الأحكام ولا في الأخبار طيب الايه خبر ولا حكم ايش الحكم يعني طلب امر او نهي الايه إيه؟ احسنت طبعا من قواعد النسخ ان النسخ لا يدخل الاخبار انا سالتك هذا السؤال لابين هذا البيان النسخ لا يدخل الاخبار الا اذا كان الخبر بمعنى الطلب ومنه هذه الآية وهي مجمع على نسخها إيكم منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهم ثم قال الله في الآية الأخرى الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم بعثة إيكم منكم مئة يغلبوا مئتين وإيكم منكم ألف يغلب ألفين بإذن الله والله مع الصابرين. طبعا الحكم الأول لم يأتي بصيغة الطلب المباشر وإنما أتى بالخبر لكنه خبر في معنى الطلب يعني إذا قابلتم عشرة اضعافكم فاصبروا ثم نسخ ذلك إلى الضعف فقط. خلاص تم الأمر قال حتى علم هذا غير معروف يعني لا يمكن أن يضبط بضابط قال الآن ع... خفف الله عنكم خفف وعلم أن بيكم... أيكم منكم لا... لا يعتبر القيد هنا خلاص جاء الحكم فانتهى يعني طبعا هذا يفيد في الفرار من الزحف لا يجوز الفرار من الزحف إلا إذا كانوا أكثر من ضعفنا الواحد يجب عليه أن يصبر أمام اثنين إذا زاد عن اثنين يجوز لانه الان خفف الله عنكم علمن ما تستطيعون القاعده تقول هذه قاعده من قواعد النسخ لا نسخ في الاخبار الا في حالتين وش الحالتان ان يكون بمعنى الطلق هذا يوجد ومن من امثله هذا هذا المثال طبعا الحكم الخبر في معنى الطلب مثل والمطلقات يتربص ربيع هذا خبر لكن معناها الطلب والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين ما هو معناه الخبر لأن الخبر لا يخالف الواقع فإذا وجد في الواقع ما يخالف أكيد معناها الطلب يعني لترضع الوالدة ولدها حولين كاملين طيب الحالة الثانيه في نص الخبر له قاعدة لا ينسخ الخبر مطلقا الا في حالتين ان يكون بمعنى الطلب اذا كان بمعنى الطلب والحاله الثانيه هاي مشايخ ما مر عليكم هذا ما درس من نسخ قبل وهذا اقل من نبه عليه في مساله النسخ ينسخ الخبر ينسخ نسخه متى؟ قفلين اليوم ثابت خبر ينسخ. أعطيكم خبر منسخ، ها؟ لو كان لابن ادم وادي من ذهب لابتغى له ثانيا ولو كان له واديا لابتغى له ما ثالثا ولا يملا جوف ابن ادم الا التراب ويتوب الله على من تاكل هذا قران هذا هذا قران النسخ اذا نسخ اللفظ دون الحكم فقد ينسخ الخبر لفظا لا حكما الذي سياتينا بعد قليل والنسخ يكون للحكم والتلاوه ولأحدهما فينسخ الخبر في حالتين اذا كان بمعنى الطلب او نسخ لفظه دون مضمونه قد ينسخ اللف... الخبر لفظا وهذا له امثله نسخت اخبار كانت تقرا ثم رفعت نسخت اليس من انواع النسخ نسخ اللفظ وبقاء الحكم فينسخ الخبر هنا وفي الحالة الأولى أن يكون بمعنى الطلاب قال المؤلف ويكون النسخ للحكم والتلاوة يعني قد يكون هناك حكم نسخ للحكم والتلاوة معا يعني ينسخ الحكم والتلاوة مثل ماذا يا أخوات؟ مثل؟ الرجم لا نسخ لفظ لكن حكم باقي لا حكمه ثابت ها الع... ايش عشر رضعات كان فيما أنزل عشر رضعات يحرم بالصحيح ثم نسخ بخمس وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم وهن مما يقرا ثم نسخت حتى الخمس لكن نسخ العشر نسخ حكم وتلاوة ونسخ الخمس تلاوه لا حكم فهذا المثال الحديث هذا يدخل فيه نوعان نسخ الحكم والتلاوه للعشر ونسخ التلاوه دون الحكم للخمس طيب وش معنى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن مما يقرا تأخر نسخها تأخر إلى درجة أنها كانت تقرأ في آخر الأمر حتى النبي صلى الله عليه وسلم توفي وبعض الناس ما يعرف نسخها كان يقرأها حتى علم قال ترى نسخة يعني تأخر نسخها هذا يدل على بقاء الحكم إلى زمن قريب من وفاة النبي صلى الله عليه وسلم طيب إذا قلنا نسخ الحكم والتلاوة نسخ الحكم دون التلاوة هذا أكثر ما يذكر في القرآن اللي هو باب البحث ان ينسخ الحكم والتلاوه باقيه وهو الذي يبحث في القران الكريم وكثرت أمثلة عند المتقدمين للعموم والصحيح ان النسخ بالمعنى الاصطلاحي قليل من أمثلته نسخ ايه النجوى نسخ الامر بالصبر امام العشره الواحد امام العشره نسخ بالواحد امام الاثنين بقي شيء ها كيف الوصية كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيراً الوصية نسخ بإيش لا وصية لوالد بآيات المواريث بس ممكن يحمل على التخصيص كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيراً الوصية هذه من اكثر الامثله اشكالا ليش ايات المواريث بينت حق الوالدين والاقربين فلا مجال للوصيه وقد بين الله حق اولئك مع حديث لا وصيه لوارث لكن بعضهم يقول هو من المخصوص كيف من المخصوص كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ترى خيرا وصيته للوالدين والاقربين كيف الوالدين والاقربين عام فخرج منه الوالدان والاقربون الذين يرثون طيب فينا فيه والدان ما يرثون لا والد والد يعني ممكن قصدك بعموم الوالدين يعني اذا كان الجد بوجود ممكن اذا كان قاتلا إذا اختلف الدين إذا كان رقيقا لأنه لا يرد التخصيص فإذا أمكن إبقاء الآية ولو بنوع بجزء فتبقى الآية لأنه لا يلجأ إلى النسخ الا عند التعذر طبعا على قول السلف هي منسوخة حتى التخصيص يعتبر نسخ بقي أمثلة أخرى فيه في أمثلة بس قد تكون في القران قليله الصيام قالت مخيرا فيه يا ايها الذي ايام معدودات فمن كان منكم مريضا او على سفر فعده من ايام وعلى الذين يطيقونه فديه على الذين يطيقونه فديه طعام مسكين كان مخيرا بين ان يصوم او يفطر ويفدي ثم نسخ هذا فمن شهد منكم الشهر فليصم فمن شهد منكم الشهر فليصم في حق القادر طبعا وبقي في حق العاجز أو لكبر أو لحمل أو لمرض للحامل والمرضع والكبير يمكن هو يعني له أن يفدي أن يطعم بدل الصيام ذكرنا الأمثلة الثلاثة طيب نص الحكم نسخ التلاوة هو بقاء الحكم الشيخ والشيخة إذا زنيا فرجموهما البتة والآية التي ذكرتها لكم وهذا لها امثله وكانت سوره الاحزاب تعدل سوره البقره ثم نسخ منها كثير نسخ تلاوه وبقي حكما ونزل في القراء الذين قتلوا بلغوا قومنا انا قد لقينا ربنا فرضي عنا وارضانا ثم نسخ هذا نسخ تلاوه مع بقاء الحكم واكثر ما يكون البحث فيه نسخ الحكم مع بقاء التلاوة. قلنا لكم والتحقيق أنه قليل. التحقيق أنه قليل. ثم بقي شيء بقي مسألة مهمة في النص. ذكرنا هذه الكتب. ذكرنا الكتب. الثالث عشر والرابع عشر المعمول به. مدة معينة وما عمل به واحد ومثالهما قال آية النجوع لم يعمل بها غير علي بن أبي طالب وبقيت عشرة أيام وقل ساعة آية النجوى ذكرناها لكم قبل قليل وهي من الايه المنسوخه <تصفيق> يا ايها الذين امنوا اذا نجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقه لم يعمل بها غير علي بن ابي طالب كما رواه الترمذي عنه ثم نسخت كم بقيت اختلف العلماء منهم من قال انها نسخت في نفس اليوم بعضهم قال نسخت بعد ساعه بعضهم قال عشرة ايام قال نسخت وبقيت عشرة ايام قبل وقيل ساعه وهذا القول هو الظاهر يعني انها ساعه اثبت ثبت انه لم يعمل بها غير عليه فيبعد ان يكون الصحابه قد علموا بها وبقيت عشرة ايام ولم يعمل بها غيره في مساله ما دام هنا اورد الايه هذه يا ايها الذين امنوا اذا نجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقه يورد احيانا بعض الايرادات ليش تذكر الايه اصلا وهي بتنسخ ما الحكمة من هذا لبيان فضل الله على الناس بالتخفيف عنهم قال اشفقتم ان تقدموا بين يدي نجواكم صدقه فاذا لم, فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم منة الله تاب الله عليكم فاقن الصلوات والزكاه اذا كان هناك ملحق نبه عليه امام ابن القيم رحمه الله الايات التي نسخت احيانا يكون النسخ للوجوب اصلا لكن لم ينسخ اصل المشروعيه ونفس نفس, نفس مبدا الحكم ولذلك نبه ابن القيم رحمه الله على مساله دقيقه وفي غايه الاهميه وهي انه لم ينسخ حكم الا وله بديل ويتكلمون عنه في النسخ الى بدل وغير غير بدل بعضهم يقول يجوز نسخ لا غير بدل والشنقيطي أنكر هذا وقال ما لأن الله قال ما لنسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها او مثلها وقال وإذا بدلنا آية مكان آية والله اعلم بما ينزل وهذه أدلة ثبوت النص في القرآن الكريم فيقول إن الحكم المنسوخ لما يذكر لا يعني نسخه عدم مشروعية العمل به هو الوجوب لكن هل يعمل به من باب الاستحباب والتقرب إلى الله إذا امكن هل هناك مانع؟ ولذلك قال اشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صداقات فإذا لم تفعلوا فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله فأخبر بأن العمل هذا الذي نسخ المقصود نسخ الوجوب أما مبدأ لو أراد أحد أن يعمل به هل هناك مانع؟ واحد قال انا اذا اردت ان الرسول ساقدم بين يدينا جوائي صدقا في منع كيف الخمر لا لا هذا غير هذا هذا نهي, نهي غير غير المشروعيه غير شيء شرع نحن نتكلم في شيء امر به او شرع بعدين هذا في الاصل في كونه نسخا إشكال هل هو نسخ ولا تدرد في بيان الحكم والتحريم وبعدين نسخ بيان الجواز نسخ شيء كان جائزا الى الحرام غير نسخ شيء مشروع الى عدم المشروعيه فلما يقول الله عز وجل لما يشرع شيئا ثم ينسخ لا مانع من العمل بمقتضى امر نسخ ولا يعد من فعله مبتدعا ولا اتى بشيء مخالف لان نفس المبدا له حكم ومقاصد وبالمناسبه يا اخوان هذا التوجيه النبوي التوجيه القراني من له فائده كبيره جدا لانه يرشد الى آداب معينه مثلا يؤخذ منه اشياء غير نفس الحكم ما اصلا مقصد الأمر بالصدقه لمن أراد مناجات النبي عليه الصلاة والسلام ما المقصد اصلا له مقصد ولا لا كل حكم له علة له مقصد لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان الناس يكثرون عليه وكل يريد مناجاته وحده وهذا يشق عليه ويعطي الأعمال الأمة فأنزل الله هذا الحكم لأجل ألا يأتيه إلا من كان جادا له حاجة فويتصدق يتصدق ويتكلم فالذي لا يستطيع عفي عنه طيب والذي يستطيع ايش المانع بل ان شيخ الاسلام كما نقل ابن القيم كان يعمل بهذا فيما هو ابعد من ذلك كان يقول اذا كان الله قد امر بالتصدق بين يدي مناجاة الرسول فكيف بمناجاة الرب فيقول كان شيخ الاسلام اذا اراد ان يصلي ويناجي ربه قبل ان يذهب للصلاة يتصدق يعني يفعل طاعه حتى يهيئ نفسه لمناجاة الله قال وهذا من فقد شيخ الإسلام رحمه الله لأنه نظر إلى فكرة الحكم مقصد الحكم ولذلك ذكر وبقي ولم ينسخ لفظه حتى يستفاد منه في مثل هذه الأمور وقرأوا ان شئتم كلام الإمام ابن القيم رحمه الله في مفتاح دار السعادة حول مسألة النسخ إلى بدل أيضا في هذا التوجيه تعليم للأمة للأيجابية يعني أنت إذا أردت شيء في كل إيجابية قدم صدقة ينتفع بها الناس خلافا لمن قال الآن يأتي يقول يقولون ننقل قولهم الذي فيه يعني سوء أدب يقول الرسول كان استغلاليا يستغل حتى حاجة الناس إليه طيب هل قال الله فقدموا بين يدي نجواكم عطاء للرسول اصلا هل هم يعطونه ولا صدقه يتصدق بها على الفقراء بل هذا يعد من من الذكاء والحسن الاداره لو فعل واحد من الكفار الان هذا موجود الان ومطروح وأذير لو جاء واحد من الكفار وتولى الحكم ولا من ال وقال من اراد ان ياتي الى فليقدم ما استطاع ولو أي شيء لصالح الشعب الشعب يمر بحاله فقر وحالة كذا هل في هذا خطا يعتبرونه من مناقبه فلما يأتي القرآن فقدموا بين يدي نجواكم صدقة صدقة لمن؟ للفقراء والمعتاجين معلوم أن النبي عليه الصلاة والسلام لا تحلها الصدقة ولا يأخذها لكنها تربية للأمة للجد وعدم تضييع اوقات الكبار وأصحاب المسؤولية الرسول عليه الصلاة والسلام كان يجتمع الناس أحيانا يمنعون من أمور أهم فلما يأتي شخص ويقال لا إذا كنت جاد فقدم صدقة فيقدم صدقة طبعا وهو نسخ الأمر لكن بقيت الفكرة يعني الآن بعض المسؤولين تعرفون أن من طبع الناس إذا كان صاحب وجاه العالم ولا مسؤول يحبون الناس أنهم يذهبون عنده ويجلسون وإن كنت قال كنت عند العالم وإن كنت عند الأمير لو ترك المجال خاصة مع الذين يعني هم قريبون من الناس وأبوابهم مفتوحة ضاعت الأوقات عالم ومشغول وعنده علمه والناس عنده يحبونه وجالسين معه لذلك ابن الجوزي كان يعاني من هذه القضيه يقول شغلوني هذا ولا فاذا جاؤوه صعب ساعه ساعتين ثلاثه هم يعني الناس يفتخرون وين كنت كنت عند ثلاثه فراح يوظفهم توظيف ايجابي قال خلاص هذه الاوراق احتاجها رتبوها وقطعوها وهذه الاقلام ابروها فالصادق اللي بيحب العلم ويحب خدمته بيجي واللي بس جاء مزاجي ويبغى يطالع ما عاد بيجي مره ثانيه فخفف على نفسه والجاد اللي بديه مصلحه بيبقى فواحد مسؤول المدير كل يوم ياتيه الموظفون يا سعادة المدير فيها خطأ فلان وكذا عندي اقتراحات تفضل اقتراحات وبس بس جالس فاضي ما عنده شغله فيقولون واحد مدير كتب على الباب المكتبة إذا كان عندك مشكلة، فقبل أن تدخل علي اكتب المشكلة بالتحديد، اكتبها، واذكر أسبابها، واذكر الحلول المقترحة لها. بعدين تفضل، ما عاد جه ولا واحد. خلاص. وإذا جه واحد، وعنده مشكلة وهو جاد، كتب توصيف للمشكلة وأسبابها، يعني ما عاد يحتاج المدير شيء، قال خلاص تفضل طبق، ما كتبت. فأرتاح. لأن الذي سيكتب سيبحث الشاهد ان من مقاصد هذا التوجيه الحفاظ, الحفاظ على وقت هذا القائد العظيم وتربيه الأمة على الجد ما هو مسألة أن يجي واجلس اتكلم معك واسولف طيب الرسول عليه الصلاة والسلام وراه مهام يقود الأمة ويدعوهم ويعلمهم فلو كل ما جاءه واحد جلس يستقبله ويتكلم معه تعطلت مصالح الأمة فجاء هذا التشريع للتنبيه على الفكرة هذا ثم نسخ وجاءت الآية بعده لبيان هذه الحكمة قال فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فاشتغلوا بما ينفعكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله وما أكثر صور الطاعة من بعض في العمار الخاص فلذكر الحكم المنسوخ مقاصد وفوائد غير دلالته على نفس الحكم الذي نسخ ولذلك بقي يقرأ ويطلع ويستفاد منه في مثل هذه التوجيهات والأداب التي تؤخذ من هذه الأدلة عند النظر إليها وتأملها وبهذا لكون قد انتهينا من الأنواع المتعلقة بالألفاظ المتعلقة بالأحكام ختمها بالنوع الثالث عشر والرابع عشر طبعا في كلام هذا من قبل يعني علي بن أبي طالب رضي الله عنه لأنه كان مبادراً بعد وعمل بهذه الآية بقي علينا قسمان يسيرا قسم يتعلق بالمعاني المتعلقة بالألفاظ ثم قسم عام ذكر فيه بعض الأشياء العامة الأسماء والكنى والألقاب والمبهمات سيكون إن شاء الله بعد الصلاة المغرب اسال الله تعالى يوفقنا وإياكم لكل خير وقد إذا انتهينا بعد المغرب يعني ما طولنا ممكن ناخذ مراجعة للرساله كلها وتذكر تذكر ولأهم و ما جاء فيها بأجل ان يعني تثبت المعلومات المهمه اسال الله ان يوفقنا واياكم بكل خير شكر الله لكم والله الله اعلم صلى الله على نبينا محمد